الحساب تلاوات المسجد النبوي يقدم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 لشمس يوم بغيلا ان تدرك القمر ولا الليل سابق نهار وكل في فلك يسبحون وايه لو ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهليم يرجعون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 سلامون قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهدينا اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان ان هو لكم عدو مبين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 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ